فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ذوي عَدْلٍ منكم منكم واقيم الشهادة لله ذلك يعذب به من كان يمن باللله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا